الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 كان في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصا لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على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 ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعزرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا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 كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولا حُلُّنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى يامَ السَّوابُ وَخَسْمنَتْ نُرُ تَفَقَا وَضُنِ بَلَهَُّ ثَنَر الرجُنَيْنِ جَعَ المَالِ أَحَدِهِ مَا جََّتَيْنِ مِنْ عََْابِ وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْنِ بَيْنَهُمَا زَررَّع كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ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 حدا ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت شاء الله لا قوه الا بالله إن تراني انا قلا من كما لو وولدا فعسى ربي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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركا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 يَهْتَدُونَ إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى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 فاتخذ سبيله في البحر سربا فلن نجاوز قال لي فتاه اتنا غدااءنا اتنا غدااءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقذت عليه أجرا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 ذو كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُنَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ مُذْكَرَا إِنَّ مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 الذين وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذل القرنين ان يحيوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خروجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قَالَ مَأَنَّ مَن كُنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فَمَا اسْتطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَا هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّنَ رَّبِّنَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء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 لا يطيعون سماعا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اننا اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاقصرين اعما الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلكَ جَزَ أُهُمْ جَهَن النَّمْ ذَلِكَ كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 ألا يشرك في عبادة ربه أحدا